ساعة قائمه ولا ارجعت الى ربي ان لي عنده لحسنى فلا نرضى ان الذين كفروا بما عملوا ولن من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا ابي